الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن سيأتي أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده هو رسوله يا أيها الذين آمنوا تقوا الله حق لقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس تقوا ربكم الذي خلقكم النفس محيدا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 وكل بدعة ضلالة وكل الضلالة في الناس أما بعده إخوتي الكرام ما زلنا مع مجالس العلم وهي أشرف المجالس على الإطلاق وإن عزت وإن ندرت في هذا الزمان قال النبي صلى الله عليه وسلم مجلس قوم مجلسا يذكرون اسم الله للفعلاء ويصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا حفتهم الملائكة وغشاتهم الرحمة ونزت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وعلى النقيب قال النبي وسلم ما جلس قومهم مجلسا لا يذكرون فيه اسم الله ولا يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم إلا كان عليهم تره يعني حسره يوم القيامة في رواة قال إلا قاموا على مثل جيفة حمار ومروا نفسلم على مجلس العلم فقال إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا يا رسول الله وما رياض الجنة قال حلق الذكر وحلق العلم وأشرف العلوم على الاطلاق شرف العقيدة أو علم العقيدة أن تتعرف على ربك بالأسماء الحسنة والصفات العلا على الربوبية والإلهية وإلا فإن شرف العلم يعرف مشرف المعلوم وليس أحد أشرف من الله دل في علا وما زلنا في الكلام على علمية ابن تيمية نحاول قدم كان أن نستبعب ما فيها بإذن الله ونؤصل التأصيلات التي أصلها شيخ الإسلام بأنه لا اعتقاد ينجو به المرء إلا اعتقاد السلف نعم بسم الله والصلاة, والصلاة والصلاة على رسول الله اللهم نغفر لنا ولشيخنا قد المصنف رحمه الله وجميع آيات الصفات أمرها حقا قما نقل الطراز الأول وأرد عهدتهم إلى نقارها وأصولها عن كل ما يتخيل كبحا لمن نبذ, نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل وصلنا في الكلام في هذا البيت بينا أن المسألة على امرار وعلى إقرار وعقيدة أهل السنة والجماعة بالإمرار والإقرار الإمرار بأنها تثبت نثبت ما أثبته الكتاب والسنة وأيضا نقره ونمر هذا يعني نمر الكيفية يعني نقوله بإمرار الكيفية والأصل في ذلك ما قاله الإمام مالك الاستواء في اللغة معلوم عندما دخل الرجل وقال يا إمام قال الله العالى الرحمن وعلى العرش استوى كيف استوى فقال له الاستواء في اللغة معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة فالامرار هنا امرار كيفية الصفر نحن لا نعلم كيف الله جل في علا كيف أن الله العالى استوى لكنه استوى واستوى في اللغة بمعناه على وارتفع سبحانه جل في علا كما سأتي تفصيل ذلك لكن كيف استوى كيف استوى هذه إما من اطلع على الله جل في يعني رأى الله جل في علاه أو سمع من رأى الله جل في علاه أو أخبره الله جل في علاه أنه كيف استوى لا هذه موجودة لا أحد فينا رأى الله ولا حتى محمد صلى الله عليه وسلم رأى ربه جل في يعني حتى كلام ابن عباس الذي جاء في أنه رأى ربه كلام مغلوط ليس بصحيح قالت عائشة رضي الله عنه ورضاه قد قف شعري مما تكون من أين أنت من ثلاث من قال لك بهن فقد أعظم على الله الفرية من قال لك بأن محمد رأى ربه فقد أعظم على الله الفرية ما أحد لأن النساء قال إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا فلا أحد يرى الله للفعل في هذه الدنيا ولا أحد موسى عليه السلام لما قال ربي قالني أنظر إليك قال لم تراني ولكن انظر إلى الجبل فان استقر مكانه فسوف فسوف تراني أو او اخبرنا أحد راى الله جل وعلا او او حتى اخبره الله عز وجل ليخبرنا ما احد ما احد قال قد اوحى الله الينا بكيفيه استواء الله جل وعلا الإمرار مع الاقرار الاقرار باننا نقر بان هذه الصفه التي ثبتت بالكتاب هي صفه لله جل وعلا او ثبتت بالسنه فهي صفه لله جل في علا او اجمع اهل السنه على هذه الصفه كالكلام كالمحبه كالغضب كاليد كالوجه كالعين قال الله جل وعلا تجري باعيننا قال الله يد الله فوق أيديهم قال الله جل في علاء. فلما أسفونا انتقمنا منهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بأن النار تقول, تقول هل من مزيد هل من مزيد حتى يضع, حتى يضع الجبار قدمه فيها فيه في رواية قال رجله فيها فأذبت الله هذه الصفات فنذبتها كما أذبتها النبي صلى الله عليه وسلم ونمرره لا لندري ما كيفية يد الله للقل Bourn ولا ندري ما كيفية صاق الله للقل ولا ندري ما كيفية عين الله للقل لكن هي ثابتة الله له عين نعم له عين قال تجري بأعيننا قال ولي تصنع على عينهم فكما بينا في ذلك وقال وأرد عدتها إلى نقالها وأصونها عن كل ما يتخيلوا هذا نفي التشبيه نفي التشبيه والتمثيل وأيضا نفي التكييف لأننا قلنا من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة أنهم لو أثبتوا لربهم صفة اثباتوا الصفة هذه على أمور ثلاثة الأمر الأول أثبتها كما رأت في الكتاب والأمر الثاني أن لا ولا أشبه بعد الإثبات لا يكون فيها تمثيل ولا ولا تشبيه وقد قلنا بأن القاعدة عند أصول أهل السنة والجماعة بأن الاستواء في الإسم لا يستلزم الاستواء في المسمى بمعنى أن الله تعالى قد أثبت لي سمعا وأثبت لي بصرا قال الله للفعل هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبت لي فجعلناه سميعا بصيرا فأنا سميع بصير ليه سمع وليه بصر صحيح؟ وأثبت الله لنفسه السمع والبصر قال الله إذا فعله إن الله كان سميعا بصيرا في سورة النساء فهل سمع الله كسمع البشر؟ استوه الآن قلنا التساوي في الاسم لا يستلزم التساوي في إيش؟ في المسمى سمع ثبت وسمع الله لكن سامعي لا يمكن أن يوازي سمع الله للفعل ولا يقارب ولا يدنيه لا يستلزم المساواة والدلال على ذلك بأن الله تعالى يسمع جميع الأصوات مع اختلاف اللغات في وقت واحد من الأوقات ويستجيب للدعوات ولا يشوش هذا على ذاك ولا يختلط هذا على ذاك لذلك عائشة رضي الله عنها وأرضها كانت تعلمون عائشة كانت تعيش في غرفة الله في قصر واسع منيف في غرفة ضيق وجاءت المرأة خولة تشتكي زوجها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم انه ظهر منها وكان اهل الجهلين الجهلية يعتقدون بان الظهار طلاق قالت ان حجري انني كنت له فراشا وكنت الولدي حجري له وطاءا وثادي له ثقاءا فظهر مني طلقني فتشتكي زوجها فقالت عائشة انه لا يخفى علي بعض حديثها يعني المسافة يعني ممكن ما ما تصل الى متر او مترين لا تصل الى متر ولا مترين وهي المرأة تشتكي وتتكلم مع النبي السلام وعائشة تسمع الحديث بالقرب منها قالت ويخف علي بعض حديثها بعض الكلمات ما أسمعها ثم قالت سبحان من وسع سمعه الأصوات إنه فوق العرش وأنزل أنزل لقد سمع الله القول التي تجادلك يبدأ أن في الاسم لا يمكن أن يستلزم التساوف المسمى أنا لي يد وللقرد يد وللحنار يد أجلكم الله وللأرنب يد هل الأيدي متساوية؟ استوت هنا في الفلس هل مسمى واحد أبدا وهذه قاعدة مهمة جدا في هذا الباب وعند ذلك قال أصونه عن كل ما ما يتخيله التمثيل ممنوع لأن الله تعالى قال ليس كمثله شيء والتجبيه أيضا عند أهل السنة الجماعة ممنوع والفرق بين التمثيل والتجبيه معنهم يتفقان ولكنهم يفترقان يتفقان في التأصيل أقول محمد يجبه زيدا محمد أسمر اللون محمد زيد أسمر رون لكن ترى فيهم اختلاف هم يكون زايد أشده ثماراً من إيش؟ من محمد صحيح؟ أو أشده طولاً من محمد فهنا التشبيه معناها التشبيه في أغلب الصفات أغلب الصفات أما التمثيل المثلية مطابقة يبقى بالتشبيه تكون اشتراك في أصول الصفة لكنها ليست مطابقة والتمثيل يكون مطابقة ولذلك الله تعالى قال ليس كمثله شيء يعني ليس مثل الله سبحانه وتعالى قال هل تعلم له سميه فلا بد من نفي التمثيل وان قلت بنفي التمثيل لا بد من نفي التشبيه يبقى لا تمثيل ولا ولا تشبيه وايضا لا تكيف لان لا تتخيل الصوره لا تتخ... لا تتخيل كيفيه الصفه لما لانك مهما وصلت ورميت بخيالك لن تصل الى صفات الله جل في علاه انا الان اسالكم جبريل له كم جناح ثلاثه ام اربعه كم ممتازين فهمين يجبين له 600 جناح أريد خبيرا رجلا عنده براعة التخيل أن يصف لي جناحا واحدا والنبي السلام يقول تعلمون وتذكرون أن النبي عندما انتهى من الغرح وهو راجع إلى خديدة ذعر ليش ذعر رعب رأاه جالسا على كرسيه من السماء يعني الرجل في الأرض هو جالس بكرسي على السماء قال وجناح وعد سد الأفق الآن صف لي جناحا واحدا وجبريل هذا خالق ولا مخلوق خلق من خلق الله جلال في علال صفوا لي جناحا واحد هذا الجناح الذي حمل قرية طلود بأسرها إلى السماء وقلبها صفوا لي جناحا واحد لبدا لن يستطيع أحد أن يتخيل خلق الله جلال في علال أنت ما تستعى أن تصف الجبال الشهقة التي توصف لك وهي بعيدة عنك فكيف بالله جلال في علال لذلك قالوا السلام لا تتفكروا في ذات الله لن تصل لله فكرة بحال من أحوال لكن تفكروا في في خلق لا او في نعيم الله لله في قال يعني اصونه عن كل ما يتخيله فانا هذا ايضا رد على طوائف اهل البدع الذين يقولون بان لله يد لله ساق لله عين ويد الله كادي زيت وعين الله كادي محمد فهنا وقعوا في ايش في التمثيل ممتاز في التشبيه او التمثيل وقعوا في التشبه والتمثيل وقد قال نعيم بن حماد من شبه الله بخلقه فقد كفر من شبه الله بخلقه فقد كفر كما يقول هؤلاء اهل الضلاله يقولون بان الله رجل من نور الرافض الخبثاء يقولون ذلك الرافض الخبثاء يقولون والله رجل من نور نعوذ بالله من الخذلان يعني هم مكتفوا مكتفوا بالكفر بالرسول صلى الله وسلم وقالوا بان جبريل خان الرساله بدل ما ينزل على علي نزل على محمد صلى الله عليه في فراش صلى الله عليه عن عائشه وعلى رضا عائشه ايضا تكلموا عن الاله لا لفعل لا غرو ولا عجبه لما لانهم افراخ أفراخ اليهود عبدالله بن سبق الذين هم يعني قاصدين الانتقاص من قدر الله عندما قالوا يد الله مغلول غلة أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم والسلطة كيف يشاء ثم قال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطال قبحا لمن نبذ القرآن وراءه هذا الكلام كلام موجه لجميع الأمة بأنه أنت قائدك القرآن أن تعزك وشرفك في القرآن أن تفهمك لعبادة الله لنفعلها الحق في القرآن أن توحيد الله لنفعلها لن تصل إليه حقا إلا بالقرآن لذلك خاب وخسر من ألقى القرآن خلفه فهذا اولا استنهاض للهمام من, من المصنف استنهاض للهمام للتمسك بظاهر القرآن لأننا لا ننجو إلا بذلك سفينة نجاء الكتاب والكتاب يتضمن أيضا السنة وإلا فعين الله تعالى قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن له لحافظون الذكر هنا القرآن وإيشه والسن أحد عنده أدلة في ذلك لأن الذكر يشتمل آيات الله ويشتمل الحكم الذكر يساوي آيات الله والحكم وعندنا الكتاب قد نتقى بذلك قال الله تعالى لعائشة ومن معها من نساء وسلم واذكرنا ما يتلى في بيوتكنا من آيات الله والحكم قال الأمام الشفعي أجمع كل من نعلم من أهلي العلم أن آيات الله المقصود بها هي الإنجيل أن كل الله خير والحكمة المقصود بها هي طيب، هنا انا أقول في قولي الآيات الله والحكمة الآيات الكتاب والحكم هي السنة قال الشفعي أجمع كل من رأيته من من العلمائنا أن آيات الله هي القرآن وأن الحكمة هي السنة لذلك قال الله يا كلマ قال وأنزل عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيمة ولذلك الله رعلا بيّن بأن طاعة النبس من, من طاعة وطاعة النبس سلم تكون بالكتابة وبالسنة قال من يطع الرسول فقد أطاع الله وقال الله في علا وما أتاكم الرسول وما ما هنا من الأسماء المبهمة تدل على إيه العموم كل ما جاءكم عن ان وما يبقى كل ما جاءكم والذي أتان عن ان ايش كتاب او او سنه قال وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فتنته لذلك ان قال يرد على هؤلاء الاغبياء الذين يخرجون من الدين دون أن يعلموا وهم يحسبون انه حسونه صنعه يقولون هو أكذا ناخذ بعقلنا وان كان القرآن معنا ناخذ بالقران وإلا فلا ناخذ بالسنه بحال من احوالات يطرحون السنه ثم يأتي بعد ذلك الأغبياء الأغرار للأغمار وأنا آسف أنني أتكلم بهذا اللغة الأغبياء ده أنا أعتذر اعتذارا شديد اللهجة للأغبياء لأنهم أرفع درجة من هؤلاء الرعاية السفة الذين يضربون يعني لما رجل يقف هكذا وهو لا يعرف أن يقرأ الفتح ولا يعرف أن يقرأ في آية ولا حتى يقرأ صفحة من صفحات أهل العلم في كتب أهل العلم ويقول بأن البخاري عنده افكار عفنة لما يتكلم عن البخارية مثل هذا ثم يأتي الحديث النبي السلام يمحصها يرد ما شاء ويقبل ما شاء ثم مع ذلك ينتقد علماء الأم النبلاء الذين يصطفهم الله وخلقهم له هكذا رجل لا يعرف ولا يدر لا يعرف كيف نواقد الودوء ولا أن يستتم ودوءه يتكلم عن رجل الله ورعلا خلقه له عاش دهره وأمدا وأمد بعيدا وظهرا بعيدا يعمل دين الله للفعلاء لا يعرف شيئا إلا حديث النبي السلام وهي صنعته وهذا بابه وهذا اتقانه يذوب عن حديث الرسول ثم ياتي ثم العجب ليس منه ما هو اصل العجب ليس منه العجب من من يستمع لمثل هذا أو يتأثر به وطبعا هذا الأمر يأتي بالنقص علينا اننا الذين قد تسببنا في ذلك ونحن الذين قصرنا يعني ما يأتي مجالس العلم تكون عندنا ولا نحرص عليها من أجل أن هذا قال لي لا تحضر هنا والثاني يقول لا تحضر هنا للأهواء النفسية مثلا او للأحقاد او للجهل أو لكل أسباب ما هي أسباب لكن الصد عن سبيل الله في العلم مع الهجوم الضاري على كتاب الله وسنة النساء بها دي الدرجة ونحن ليس عندنا ادنى اتقان في ابواب العلم عشان نرد على امثال هؤلاء الرعاة الذين لا يفقون شيئا وبعد ذلك نصد عن سبيل الله للفعلاء من اجل ان خلفني في الفكر مثلا او خلفني فيما اتبنى هذه مسألة يدخل فيها الهوى وليس فيها ديانة بحال من الاحوال العلم لابد ان يكون قائدا للانسان ليستطيع ان ينصر دين الله للفعلاء ولن ينتصر الدين الا بالعلم وانا بصحيح البخاري مثلثاء اكد تأكيدا تاما للإخوة أنه لا نجات للأمة هذه بأسرها إلا بتنصيب علماء إلا, إلا, إلا بإيجاد علماء في هذه الأمة لأن نظر على أناطة اناط نجات الأمة بالعلماء وأناطة خراب الأمة خراب الدنيا لا خراب الأمة خراب الدنيا بأسرها بإيش؟ بالخلو من العلماء من السلام يقول لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل وقال إن الله لا يقبض علم انتزاعا ينتزاعه من صدور العلماء ولكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبقى علم وفي رؤى لم يبقى علما اتخذ علم الناس وإيش هؤلاء روسا جهالة لما يخرج ويقول في أبي بكر ما يقول ونحن كذا يعني كالأخشاب وكالرمان لا, لا يمكن أن نقف نصد عن او نصد عن عرض أبي بكر أبو بكر أبو بكر يقال في مثل هذا الكلام وينتقص من قدر أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه أبو بكر الذي خاطب الله من فوق سبع سماوات وهو يقول عنه ولا يأتلي ألو ألو هذا الجمع ده من الذي يتخاطب مع فرد من أفراد الخلق بصيغة الجمع من جبار السماوات للأرض خالق الكون إذا معنى ذلك كم له من المكان عند الله للافعله كم وكم له من المكان عند الله للافعله لما أخرج هذا الجاهل يفعل ذلك وينتقص من قد أبي بكر أو تراه يترفع في الكلام ويغمز النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد يستطيع أن يرد له ويرد عليه هذا الباب هذه معناها أن الجهل مطبخ ونحن الآن نتصارع فيما بيننا توافقني أو لا توافقني هذه مصيبة اخرى هذه مصيبة اخرى غفلنا عن الأمر الرئيس ألا وهو هو مسألة أن يكون عندي التغذية الراجعة من العلم لاستطيع أن أرد وأذب عن أعراض الصحابة عن, عن العلم الذي أنجو به فهذه مسألة خطيرة جدا في هذا الباب لذلك هو هنا يقول قبحا ويدعو حتى ما يقول لا حتى لم تشتد على ذلك وهو لو كان مخالفا لك لم تقول قبحا أدعو له قال نعم ندعو له لكن إن كان مؤسسا للبدعة مؤصلا للبدعة فإنه يأهدم دين الله للفعلاء والحكمة أن تضع الشيء في. موضعي وضع الشيء في غير موضعي خبل يعني أنت لما تضع الشجاعة في وضع التراجع هذا اسمه إيش تهور والتهور هدام وإن وضعت الجبن في مكان الإقدام فأنت بذلك خوار خوار فإذن المسألة الحكمة أن تضع الشيء في ان تضع الشيء في موضعه فهذا مؤسس للبدعة مؤسس للبدعة يرد حديث المسلم يطعن يطعن في ديننا تعلمون أن الامام مالك كان يقول سلم الطاعن في ديننا لا لا في علياء الكلام في الصحابه فلتعلم وتدري بعض الطواف الذين ارتقوا مرتقا صعبا بالكلام في الصحابة ما أرادوا إلا الطعن في الدين لكنهم ما استطاعوا أن يقولوا صريحا هذا القرآن لا ينفع هذه السنة لا تنفع الله تعالى غير موجود ما يستطيعون القول بذلك أهل الإسلام يقومون جميعا من العوام والعلماء من الخواص وأهل العامة لكن إذا طعنوا بالغمز تحت من تحت كما يقولون من خلف الستار المسألة تروج على على الأغرار الأغمار كما فعل بعض المشايخ الأفاضل رحمه الله مات وقد أفضل إلى مقدم ونسى الله أن يجعله في جنات ونهر في مقاعد الستخل عند مريك مقتدر لكننا دائما إذا وجدنا الخطأ نتكلم عن الخطأ لا عن المخطئ ما لنا وللمخطئ المخطئ ممكن أن يكون في درجات العولة عند ربه بقلبه الطاهر وقلبه التقي النقي نحن لا نقيس الناس بمعصية أو بطاعة لأن المسألة في الظاهر لا حكم لها إلا بالبواطن قال النبي السلام أن الله لا ينظر إلى ثوركم ولا إلى, ولا إلى وجوهكم أو قال ولا إلى أموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم فميزان وقالب الإنسان عند رب العالى بالقلب ممكن يكون عصيا لكنه بات نادما فيرتقي منازل علا وممكن يكون مطيعا لكن بات معجبا فيكون في أسفل تفلين المسألة مقياس غير مقياس البشر فالذي مات مات وأخطأ نحن لا نتكلم بجنة ونار عنه هو ممكن يكون حتى رحله في الجنة ونحن يعلم الله بنا ماذا سيحبس منه لكننا لابد أن ندور مع الخطأ فنبينه لما؟ حتى لا يضطر الغير بذلك يعني لما أراد أن يطعم في حديثنا بسلم ما استطاع أن يطعم في صاحب حديثنا بسلم بقوة لكنه طعم في من في البخاري وهذا الذي جرأ هؤلاء الذين لا يفقون شيئا في البخاري تحديثنا ان الرسول لا يفلح قوم ولا امرهم امراه هذا كلام من كلام من هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو ان طبعا طاره ياتي بكلام من اندياته نفسه وطاره كانت عائشه تملي عليه ما يقوله وطاره إذا اجتمع مع ابي بكر يعطيه ذلك صحيح ان الرسول لا يتكلم لا من اندياته نفسه ولا من انديات احد الرسول صلى الله قال لعبد الله بن عمرو بن العاص والله والذي نفسي بيده لا يخرج من هذا الا ايه الا الحق وما الحق من عند من من عند الله جل وعلا لذلك قال الله تعالى في علا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى فقال فقال لو راى البخاري تاتشر ما قال هذا شوف الكلام قال لو راى البخاري تاتشر ما قال ايه ما قال هذا يعني هو الان الطعن في من لا الطعن في من لا في الرسول في الظاهر ما قال ليفلح يبقى مين في البخاري ظاهرا يبقى البخاري اصلا كيف تعقل يا ابوخاوي البخاري شاف 14 اهو ما يقول لو قال لو جاء لو ما قال مثل هذا الكلام يعني بيغمز ان الكلام ده ليس كلام من وانت لو نظرت للواقع سنقدم قبل أن نبحث في المساله سنقدم الوحي على ايه على الوهم الوحي اله من الله هو الذي خلق وهو الذي يعلم الغيب ويعلم ما ينفع مما مما يدور فانت لو نظرت للتاريخ بقى ما من ذكر طيب وما, وما فعل من الصنيع بأنه أساء إساءة لا يعلم بها إلا الله الذي في علا على ما, ما سماها يعني أساءت إلى بلدها إساءة عليه جدا ولا يدري أحد بمثل هذا الكلام لكن هو الإشكال هو يمر الحديث على العقل من قبل قبل ما قبل يرد بأي طريق من الطرق التي ترد وهذا تعليم للأمة لتضيع الدين هذا أول طريق لتضيئ الدين تمص الدين بمثل هذا وانت أصالة ما خلقت ما خلقك الله إلا لعبا بد أن تحترف اللعب الصحيح لتكون لعبا صحيح أو لا ها ها طب إيش بقى عابدا خلقك الله عابدا ركن العبدية الأعظم مطلق الانقيات تمام التبعي التبعية لله دي تمام الانقيات فهمت أم نمتفع علمت أم نمتعلم أولا لابد أن تظهر العبدية بأن تقول سمعت وأطعت وبعدين إن كنت صادقا تريد أن تعلم ستعلم لأن الظهر وعلا أناط الأحكام بعلالها خفيت على من خفية وظهرت لمن ظهر ولذلك قال الظهر وعلا وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذعوا به ولو ردوه إلى الرسول أكمله وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين استنبطونه ولذلك النساء ماذا قال قال الحلال بيّن والحرام بين وبأينهما أمور مشتبهات لا يعلم هن إيه كثير من الناس فالذي لا يعلم يرجع للعالم يعلمه ذلك لكن انه هو يقف ويقول انا اتحرر انت لست وصية على عقلي عشان تقول انا فماذا وما فماذا قلنا فماذا له ضوابط وانا اتركنا النصوص لكل احد يفهم منها ما يفهم لخرج علينا نبتة الخوارج التي خرجت كفره علي ابن أبي, ابي طالب الله جعل في علاه من فوق سبع سماوات بشرف على لسان النبي الامين انه من اهل الجنات قال لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله يجعل الله ال ال ال ال ال النصر على يديه فهم قالوا كفروا كفروا على ابن أبي طالب بالهوى الذي عندهم وبالفهم يبقى لو ترك الفهم لكل أحد لن تمس الحق بحال من الأحوال لذلك من ثم يقول قبحا لمن نبذ القرآن وراءه نبذ القرآن وراءه هذه طريقة من طريق لا, لا يسأل العقلان فقط العقلان ممكن أصلا يستحي أن يصرح هذه طريقة اليهود اولا. طريقة اليهود أولا فنبدوه وراء ظهورهم كان في سورة آل عمران فالله جعال أخذ عليهم العهد أن يحفظوا كتابه فنبدوه وراءهم واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير باعوه بثمن بقصد راهما معدودة فهنا هو يقول قبحا لمن نبذ القرآن يعني قبحا لمن كان فيه شبه باليهود بأنه بعدما جاءه الحق فإنه قد نبذه وراء او خلفه ظهريا لذلك أقبح الأمثال في كتاب ربنا جل فعلا على من أعطاه الله جل وعلا ورزقه الكتاب ثم إيش ثم جعله خلفه ظهريا ماذا قال الله جل وعلا واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منه فأتبعه الشيطان وكان ها واضرب لهم مثلا الذي اتيناه اياتنا ففانسلخ منها ممكن ما حدش يرد عليها في الافلات ممكن واضرب لهم مثلا واضرب لهم مثلا وادعو الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فتبعه شيطانه فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه اخلد للارض فمسله كمثل الكلب ان تحمل عليه يلهث او او تتركه ايش يا الأمثلة الامثله ضرب ذلك من جعل كتاب الله تعالى خلفه ودورين قد يكون الرجل اعطاه الله لؤلؤه على الكتاب وعصى وتعدى ما من من أحد الا وله الزلات والسقطات والهنات اللهم ان تغفر تغفر جما واي عبد لك لا اي عبد دخل في ذلك الانبياء واي عبد لك لا الم كله ابن ادم خطاه فالخطايين التوابون قال الرسول لم لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا اسب قوم يذنبون فيستقرون في عيش سيغفر لهم لكن هنا انه يقول بعد ما يعطى الكتاب فيستبدل الذي هو أدنب الذي هو هذا أسوأ الناس مثلا عند الله لذلك الإمام المالك يقول أخصر الناس صفقة من بعدينه بدنياء لما الدنيا فانيه الدنيا دنية من الدنو من القرب أو الدناء من السفول ولذلك كان عندنا ابن أبي طالب يقول الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة ولكل بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا فمن بعدينه من أجل دنيا يا للخسارة كيف ساكون امام ربي دلفع علاء في نار تلظى ومتى يتمتع كيف يتمتع والاجل ادنى ما يكون إليه ثم قال مالك واخسر منه صفقه هذا هذا الغبي المركب أو جهل جهل المركب قال واخسر منه صفقة من باع دينه بدنيا غيره لا لا له في العير ولا له في ايش لا له في العير ولا له في النفيل لا هو حاضر بالدنيا ولا حتى يعني ايش تمكر مديني قال واخسر منه صفقه من باع دينه بدنيا غيري لذلك قال قبحا يقول قبحه الله أو قاتله الله دعوه عليه يدعو عليه وهذا ممكن أن نقول ان هذا خبر او ايش او انشاء خبر يعني انتم يقول والادله قد اثبتت ان من حبه الله جل وعلا والكتاب فجعلها خلفه ظهريا قبحه الله في الدنيا قبل الاخره ويحشر يوم, القوم... يوم القيامة كالذر فيكون خبرا يخبر بالأدلة التي, التي سبقت كما السنة الكونية لا تتبدل كما قال الله دل وعلا عندما تكلم عن القوم لوط وأن الله دل وعلا قلب هذه القرية قال الله دل فعلها في ختام الآيات التي حدثت مع قوم لوط وما هي من الظالمين ببعيد فكأن من تميها استقرئ ما حدث من السنة الكونية من الله دل وعلا لقوم أتاهم الله الكتاب فاستبدلوا الذي هو أدنب الذي هو خير والنظر ينصب اولا على من يعني اليهود هم أشهر قوم باعوا دينهم بإيه؟ بدنياهم فيقول وهذه السنة كونية لا تتبدل ولا تتغير او أن هذا من الإمام هو دعاء عليه يقول وقد قبح الله اللهم قبح يعني قبح الله من أتاه الله الكتابة فباع دينه بدنيا أو باع دينه بدنيا غيره قبحا لمن نبذ القرآن وهنا أيضا كما قلت أنه أصل تأصيلا أن عقيدتك تنبثق من هواك والوجد والأحلام والمنمات لكن لازم الأحلام تكون قبل الفجر لأنه بعد الفجر لا يعتد بالحلم صح العقيدة الصالحة ايش قال ها؟ اقوله قال الله مش قلنا ذلك اقوله بمعنى ايه اعتقد أقوله يعني اعتقد قال الله وقال ايه المصطفى فهو كأنه يقول عقيدتك كتاب او اجماع اهل السنة لان اجماع السنة اما كتاب واما واما سنة, وإما سنة. لذلك قال قبح لما نبذ القرآن لم يعتقد ما ذكر الله في كتابه قبحا لمن نبذ القرآن وراءه وإذا استدل يقول قال الأخطل هنا إشارة من الشيخ الإسلام في مسألة عقضية مهمة جدا عند أهل السنة والجماعة هي مسألة الإيش مسألة الاستواء, مسألة الاستواء الاستواء الاستواء اللي هي العلو يعني والاستواء هذا علو مقيت الاستواء هنا علو مقيت أنا أعجل عشان لإيكم تفهم معنى الاستواء وبعدين ندخل في الأدلة الكبيرة على المسألة المهمة هذه وأيضا طوائف الناس على اثبات هذه العقيده الاستواء ياتي في اللغه بمعان ثلاث يتعدى الاستواء الى ويتعدى الاستواء بعلى والاستواء يتعدى بنفسه قاعد عليا مخضر على بنفسي ممتاز يتعدى الى يتعدى بعلى يتعدى بنفسه طيب تقول استوى الى قال الله تعالى ثم استوى الى السماء فسواهن سبع سماوات وتقول بعلا الرحمن على العرش استوى وتقول استوى الطعام استوى نضج يبقى استوى لو لم يتعدى بشيء فمعنى اكتمل بلغ إلى الكمال النج الطعام استوى يعني الطعام نضج هذا بمعنى استوى وهذه في اللغة وفي اللغة أيضا استوى إلى لو تعدى بإلى بحرف إلى يبقى معنىها قصد ثم استوى إلى السماء قصد السماء فخلقها لأن نظر على لما وصل بالسماء الأرض قال كانت رتقا ففتقنا هنا ففتقناهما فهنا استوى إلى السماء يعني قصد السماء فخلق السماء في يومين ويتعدى بعلى فيكون بمعنى العلو والارتفاع تقول استوى على العرش يعني على وارتفع ما قال الله العلا في دعاء الدابة في الكتاب؟ ثم تذكره إذا استويتم عليه علي يعني إيش عليتم تقول استوى محمد على الكرسي أو استوى لكن استوى الله العلا هنا استوى على الكرسي أنا أحتاج للقرسي لأن من سحبه خلب من تحتي ماذا سأحدث أما الله العلا استوى على عرشي على سري الملك وسري الملك أحوج ما يكون لمن لله يا عبادي إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني كيف استوى الله أعلم كيف استوى لكن ما معنى استوى سرعة على فهو العلو يبقى الاستوى بمعنى العلو هو يقول قال الأخطال ليش لأن بعض أهل البدع نعجل بس في معنى ما قال وبعد ذلك نشرح المسألة لأنه قال وإذا استدل يعني أنا أقول ما قبحا لهذا إذا استدل يقول قال الأخطاله الأخطاله ده رجل كان نصبانيا يعني ليس عربيا أصيلا قال بيت من الأبيات التي تمسكوا بها لتحريف الكتاب الكتاب الرحمن العرش إيه؟ استوى قالوا استوى بمعنى استولى استولى هو الله جاء الله يحارب أحدا في استولى على ما يعني هذا كلام طبعا بعيد لكنهم استدلوا ببيت شعر قاله الأخطر إيه ببيت الشعر اللي قاله الأخطر؟ قال استوى بشر على العراق بغير دم بغير سيف او دم مهراق استولى بشر على العراق يعني استولى بشر على العراق فقالوا يبقى الرحمن على العرش استوى يعني معنى ايه استولى مفاسد عظيمه جدا. يعني انا قبل ان ادخل في الشرح بالله عليكم ايش تفهمونا من قوله الرحمن على العرش استوى يعني الرحمن على العرش استولى ايش تفهمونا منه انه صلب منه العرش وبعد ذلك ايش طب لما صلب منه كان قويا ولا كان ضعيفا في رب يكون ضعيف في الرب يكون ضعيف أبدا قال لو كان فيما آلهة إلا الله لأيه نفسداتها يعني لو كانت القوة واحدة ذهب رب الشمس بالشمس وذهب رب القمر بالقمر ما كان ضعيفا حدث له نقص لا يكون ربا لأن الأصل أن الكمال المطلق يكون لمن لله إذا لا في علاه أيكمال المطلق إذا سلب منه العرش مفهوم؟ كلام, كلام يتضمن النقص لله إذا لا فعله وسوء سوء أدب مع الله في لا, لا سيامن هذا أيضا من الكفر لكن هو اللقائل بذلك جاهل يعلم في هذا الباب عن مثل إذا قال بذلك فهو قد أشار إلى مسألة العلو والعلو ثابت بالكتاب والسنة وإجمعها للسنة والعلو أنواع اولا علو الله لا في هو ماخوذ من كلام الله جل في قال الله لا في علا الله هو العلي الكبير ان الله هو العلي الكبير وفي الاخرى ايه الكرسي ختمها وقال وهو العلي العظيم فهنا العلي اسم من اسماء الله هنا قلنا في مقدمة الكتاب صحيح بان اسماء الله كلها ايه بان اسماء الله كلها وايه حسنا ممتزين هو الذي اريده ايه معنى حسنا شرحنا معنى حسنا لو ما شرحنا اقولوا لي العلي العظيم العلي الكبير اسمهم العلي واسم من اسماء الله الحسنى يعني ايه ليش حسنى قلنا هاتي عبد الرحمن ها لسببين لان ممتاز لانها اولا علامه على ذات الله جل وعلا وثانيا تتضمن صفه كمال وهذه اهم شيء اهم شيء بذلك ان تقول الاسماء الحسنى لأمرين اثني اثنين جللين اولا انها علامه على ذات الله الكريم الله علامه على ذات الله الذي في الكريم تقصد الذات المقدسه المقدسه والكريم من الحسن أنه يتضمن صفة الكمال ويستلزم صفات ايش كمال اخرى مفهوم فصفة الكمال هنا الكرم لو قلنا العزيز صفة الكمال هنا العزة القدير صفته الكمال هنا القدرة هذه اسماء حسنى لانها تتضمن صفات كمال لما نقول الله العلي العظيم العلي اسم من الله جل في علاه الاسماء صفات العلو هنا نستشهد بالآية على علو اللاجر الفعلاء وهو العلي العظيم العلي اسم أسمال الحسنى بمعنى أنه, أنه علامة على ذات اللاجر الفعلاء وأنه يتضمن صفة كمال وصفة كمال هنا العلو علو اللاجر الفعلاء مرتب ثلاثة علو الشأن رفيع الضردات يلقى الروح من أمه علو الشأن فلله العظم والله الشرف ولله المجد ولله ثناء الحسن وليس أحد أحب إلاه المتح من الله دل في علاء لذلك امر الله العالى بالثناء عليه وأوقف كل دعاء لا يستجاب إلا بعد الثناء عليه حتى الخطبة التي يمكن أن يبتدي بها الإنسان لا تقبل إلا بالثناء على الله دل في علاء بل بعض المعاين يقول لنا ركن الخطبة يعني أن والسلام ركن فلم إلا meeting وقام أفقط بالجمعة فلم he secondly ف luck love نقول لا كانها لا خطبة ثناء الخضر لابد من وجوباً سناء وجوبا الثناء على الله تبارك وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم تعجل في الدعاء قال عجل هذا لم ياخذ اسباب الاستجابه للدعاء اسباب أذب اسباب الاستجابه على الله اولا ثم يثني بالصلاه على محمد ملازم لان من الثناء الله جل وعلا أن يكون الثناء بشكر الله على الرسول والرساله فهذا ايضا من باب الثناء على الله جل في علاه فنقول بأن الله جل في علاه والعلي والله رعلا يمجد سبحانه جل في علاه بذلك له له علو الشأن العظمة والمجد والثناء الحسن والرفعة سبحانه جل في علاه لذلك انكر الله على اليهود لأنهم إيش؟ لم يتعبدوا لله بهذا الركن من العلو صحيح كيف هم لم يصفوا الله رعلا بالعلو والمجد والعظم ده وصفوه بإيش بالنقص والسلب عندما قال الله تعالى منكر العين في كتابه قال قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقت لهم الأمياء إلى آخر الآيات عندما قالوا يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يدهم مبسوطة كيف أشاء لذلك الله تعالى يذكر الأمة ويقول ما لكم لا ترجون لله وقال فإياكم اياكم ان تندقص من قدر الله من عظبة الله الذي علا كالذي يخرج فيستهزئ بايات الله التي علا او يستهزئ الله التي من الذي شرع هذا الشر من الذي حكم بهذه الاوامر هو الله فلما يستهزئ بها الاستهزاء بها استهزاء بالله الذي علا قال الله الذي علا وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشكون او صحيح اختام الآية هكذا عمتا الشاهد قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبلته يوم القيامة والسماوات مطهيات بيمين لذلك قال ما لكم لا ترجون لله وقار المرتبة الثانية في العلو علو القهر هذا علو الشأن كل التواف حتى أهل البدع أقر بي أقر بيها حتى أهل البدع أقر بها والعلو الثاني هو علو القهر علو العزة والقدرة علو الجبر وهذا العلو أيضا قد أقر به كثير من تواف أهل بدعا بأن الله على Cruise قادر قوي قال الله العlitre وهو القاهر فوق عباده وقال الله العlitre إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون كن فيكون فهذا علو القهر بأن الله الع 2 قاهر فوق عباده يعطي من يشاء يمنع من يشاء يعز من يشاء يذل من يشاء يميت من يشاء يحي من يشاء يؤتي الملك من يشاء كما قال الله الع قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير لذلك ما أراده الله سيكون وما لم يريده لا يمكن أن يكون ولذلك النبي السلام قال لابن عباس حديث مسند أحمد رضي الله عنه قال يا غلام أعلمك كلمات ثم ذكر له قال واعلم أن الأمة لو اجتمعت جميعا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء, بشيء قد كتبه هذا علو القهره الآن لا يستطيع أحد يرد على الله أمره سبحانه وتجل في علاه قال ولو إلي على أن يضرك بشيء لن يضرك إلا بشيء كتبه الله عليك ولذلك يقول الله على والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون فرعون لما رأى الرؤية من الذي سيختله موسى صحيح موسى يربوين موسى موسى الذي قد الله هلاك فرعون عليه فرعون هو الذي يربيه وامرأته تنظر إليه أكثر أهل الأرض امرأته تنظر إليه تقول قرة عيني لي ولك لا تقتلوا عسى ينفعنا ونتخده ولك لذلك يقول الله رعلا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ هل في أحد كرهه لا قاهر القلوب هو الذي وضعه في القلوب قال, و و و قال الله جلال في علاه وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُ عيني لا عيني فرعون على عين في بيت فرعون الله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون هذا العلو العلو القهر علو القوة والعزة هذا من لوازم ربوبية الله في أن ما قضاه الله لعلى كان وما لم يريده الله لعلى لا يكون بحال من الأحوال إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون العلو الثالث الذي في النزاع علو الزات علو الزات بأن الله في السماء بمعنى على السماء علو الذات هو أن الله, في العلو. الله في العلو له علو الشأ وعلو القهر وعلو الذات علو الذات ثبت بالكتاب والسنة وإجمع أهل السنة واختلف فيه طوائف ثلاثة فنأتي الأول بإثبتات التأصير للمسألة ثم ناتب الطواف التي اتدعت في دين الله جل في علاه وإنها ليست على الطريق القويم لذلك هم فيهم ما فيهم من الحيدة والانحراف ولهم ما لهم من العقاب والله يهدينا وهدينا إلى الصواب أقول الكتاب بالأسماء قال الله جل في علاه فالحكم لله العلي الكبير وأيضا قال الله على نفسه أنه قال الكبير المتعال يبقى العلي الكبير العلي العظيم الكبير المتعال العلي اسم يتضمن صفة العلو نستدل بهذه السماكن ange으�BI باسم الله العلي بأن الله يت... له صفة العلو صغلنا صفة العلو هذا وجه الشاهد منها العلي الكبير وجه الدلالة أنها تتضمن صفة العلو والعلو شامل علو الشأن علو القهر علو الإيش المكان, علو الذات, علو, المكان يعني علو الذات أيضا التصريح في الآيات بالاستواء والاستواء قلنا في اللغة إن تعدى بإيش بسرعة بإيش بعلا يبقى معناه على لو تعدى بعلى يكونه قد على يعني على وارتفع وهذا معنى استوى الرحمن على العرش استوى هذا التصريح أقول الآن بالعلو قال الرحمن على العرش استوى هذا التصريح بالاستواء لذلك قال الله تعالى ربكم رب إن ربكم الله الذي خلق السماوات والارض في 6 ايام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش يبقى متى استوى بعد ما خلق السماوات والارض وخلق العرش ثم استوى على العرش وايضا قال الله تعالى الله الذي خلق السماوات والارض وما بينهما في 6 ايام ثم استوى على العرش فهذا الاستواء جاء تصريحا من الله جل في علاه أنه استوى على العرش يدل على, على علو الله جل وعلا في مكانه أيضا من ذلك أن الاستواء كما قلنا علو علا بمعنى علا وارتفع هذا بإجماع الصحابة الذين نزل القرآن بلغتهم الصليقة اللغة العربية الدلالة الثانية أيضا التصريح بالفوقية, التصريح بالفوقية. قال الله جل وعلا وهو القاهر أكمله فوقا وفوق هذه تكون من أسفل صاح ولا لا ستكون من أعلى يبقى اينا على على العلو كما قلنا أيضا من أدلة العلو الله دل فعلاء علو الزات أن الله دل فعلاء صرح بالفوقية بقوله دل فعلاء وهو القاهر فوق فوق عبادة والفوقية تدل على العلو أيضا في قول الله دل فعلاء عن الملائكة الملائكة, وين؟ الملائكة في الأرض الثالثة لنوصل الملائكه لا تظهر طول الملائكه يبقى في الأرض السابعه او الارض الثالثه الارض الثالثه هي في الس... في في الاراء في الاراضين في كل حته ايه ده دي عجقه مش في كل حته دي عجقة. في كل حته لا مش الارض مش في الأرض؟ وين اصل الملائكه وين السماء وش الدليل عن الملائكة في السماء انا اقول لك لا الملائكة في الارض وش هذا هذا حالة السجود فقط من يجادلك سيجادلك فلا بد ان تكون معك الحجة نعم وحق لها انت ما من نعم ممتاز كيف تستذل به نعم هو الحق نعم الملائكة الملائكة الأصل أنا سكان أناهم سكان السماء قال الله عنهم يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون الملائكة اللي هي في السماوات لأنه السلام تكلم على أن كل سماء فيها بيت كالبيت كبيت الله الذي في الأرض السماء السبعة فيها البيت المعمور ابن كثير يقول لو أخذت خطا مستقيما ينزلوا على الأرض لكان أيش بالنقطتين هم الآن هيصل إلى البيت المس... بش مهندس تعرف الخط المستقيم طوان الحمد لله وشك لله. ما هو نفع المهندسين هنا في هذا البات فلو نزلت بالن... الخط المستقيم بينهما أن البيت المعمور فوق ال... ال... ال... الكعبة يقول أن يدخله ألفا من ألفا كل يوم سبعون ألفا يطوفون به عبادة لا, لا يرجعون عليه إلى يوم الدين كم ملك كل يوم سبعون يطوفون سبحان رب العظيم يا لله على الكم الغفير من الخلق وهذا خلق, خلق ملائكة أعظم الخلق قدرة وأعظم الخلق ايضا خلقا يطوفون ثم يذهبون لا يرجعون يأتي سبعون ألف غير هؤلاء فيطوفون بالبيت وهذا في كل يوم إلى, إلى يوم القيامة فسكان الملائكة سكان السماء الملائكة, الملائكة سكانهم سكان السماء يقول الله عنهم والسماء في العلو يقول عنهم يخاف يخافون ربهم من فوقيم ويفعلون ما يؤمرون وايضا قال الله لا الا فعلاء من في السماء اامنتم من في السماء يخص الارض في من في السماء السماء علو صحيح ولا من في السماء الاصل في هذا الباب لفهم هذه المساله من في السماء يعني من في العلو لان السماء ياتي بايش ياتي بمعنى العلو طب ايش الدلاله قال الله تعالى نزلنا من السماء ايه ماء مبارك من السماء ماء هل الماء ده نزل من السماء اجيبه الماء بينزل منين من الحيطه ولا منين من السماء صح من اي سماء بقى السابعه ولا السادسه انت انت انت هندستي الحمد لله انت اداب ولا علوم اه داخل مع هندسه برده انا ما استسمحك بيامن وين المطر ينزل وانت خفت من السماء زي والله السحاب في السماء والله السحاب في السماء فوقنا وخلاص هو هذا هو هو معنى أصلاً. الله تعالى يقول أنزلنا, انزلنا من السماء ماء مبارك السماء هنا بمعنى كل ما سما يعني كل ما علا السماء بمعنى العلوي فلما يقولوا على امنتم من في السماء يعني امنتم من في العلو امنتم من في العلوي ولو قلنا في السماء يبقى اذا فوق السماء يبقى في هنا بمعنى ايه فوق على في اللغه العربية يابى من يابى انت مع اي مع اي مع البصريين ولا الكوفيين انت انا في خلاف عريض جدا بين العلماء هل تتاقل الادوات ام لا يعني في تاتي معنى على وعلى ياتي بمعنى فيه ولا لا والباء تاتي معنى يعني المصاحبه الالتصاق ولا هل هل هل تتناقل لا الراجح الذي ندين الله به ان الحروف تتناقل الحروف تتناقض فيكون في هنا بمعنى على امنتم من في السماء يعني امنتم من على من على السماء من على السماء طب من وين اتيت بان في هنا بمعنى على قلنا السياق والدلالات الدلالات قال الله جل وعلا الرحمن في العرش ولا قال على العرش الرحمن على العرش يستوي والحديث الموقوف الذي لقى حكم المرفوع درس من الصلاح سألكم يا بلاش نعم المطر منزل من اين؟ من السحاب أخويا اسأل المجرب في صاحب العلوم هذا من السحاب من السحاب انت عرف النظرية كيفية المطر كيف؟ كيف؟ طب خلاص احنا سنتكلم على الابخير اللي تسعد من البحر هذه بعد ايه بعد الدرس عشان ناصل فيها امنتوا من في السماء يعني معنا على السماء ليه لان الله رجل وقال الرحمن وعلى العرش استوى جاءنا حديث موقوف ولو حكم الرفع حديث الموقوف يعني هو وقف اوقفه الراوي على الصحابي له حكم الرفع لانه يتكلم عن ايش عن الغيبيات والصحابي جبريل لا يأتيه في كل ليلة ممكن يأتيه في السنة ايه مرة صح كل صحابي له مرة في السنة صحيح. جبريل بيأتي أي أحد غير الانبياء لا يبقى إذن معناه إن ما فيش صحابي يأتيه وحي من السماء يبقى لا يعلم الغيب طب انظر ابن مسعود ماذا قال قال ما بين السماء والأرض مسيرة خمسمائة وهي خمسمائة عام وما بين السماء واخرى مسيرة خمسمائة عام وما بين السماء والماء لأن بعد السماء السبعة في أيه ما ما مسيرة خمسمائة عام والعرش فوق الماء والله فوق ذلك ويعلم ما أنتم عليه هذا الكلام محد غيب لا أحد يطال عليه إلا بإيه إلا بوح فيكون هذا موقوف له حكم الرخ فقال والله فوق العرش يعين على الآن فوق العرش ويعلم ما أنتم عليه ويعلم ما أنتم عليه فإضاً أأمنتم من في السماء يعني على السماء والدلالة أيضاً بأنني لو قلت أأمنتم من في السماء جاءت مثلها في نظائرها في الكتاب قال الله جل يفعلها عن فرعون عندما قال للسحرة لما رأوا الآيات والمعجزات فأسلموا و و وخروا سجدا لربهم قال لهم إيش لأصلبنكم في جزوع النخل هل, هل هو صلبهم حقا في جزوع النخل الذي يرجح ذلك يقول نعم يقول هذا أبلغ في العقاب لكن هل هو شق هل ورد في السحر شق في, في شق الجزاء وأدخلهم فيها أبدا في جذوع النقل يعني ايه؟ على النقل الأوضح من كده بقى هذه المسألة قال الله ده لفعلها عن الأرض التي نعيش فيها قال فامشوا في بقى ناس بتحفر ونزلة في الأرض تحت الأرض تامشي فيها ها؟ فامشوا في المناكبة هنا قطعا يعني ايه؟ على مناكبة يبقى أأمنتم من في السماء معناها أأمنتم من على من على السماء من أذل أيضا على علو الله دل في علاه التصريح بالعندية التصريح بالعندية في قول الله دل في علا ومن عند ومن ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ولا يستحسرون من عنده الملائكه الذين يخافون ربهم من فوقهم قال من او من أو, او من عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا ولا يستحسرون وايضا قد قال النبي سلام ان الله لما قضى الخط كتب كتابا هو عنده فوق العرش او على العرش هو عنده فوق العرش رحمتي غلبت غضبي او رحمتي سبقت غضبي وايضا التصريح بالفوقية جاء عن طريق التجلي او العروج او التنزيل يبقى التنزيل لا يكون الا من علو العروج يكون الى علو والتجلي لا يكون الا من علو قال رب عرني انظر اليك قال لم تراني ولكن انظر الى الجبل فان استقر مكانه فسوف تراني اكمله فلما تجلى والتجلي لا يكون الا من علو ني مسالم كان بيصف بيصف باصباحه كيف تجلى الله يعني لو لو لو ثبت الجبل مكانه لايه لا لراه موسى ولكنه لا يمكن لا, لا يصل كثيبا مهيلا قال فان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى والتجلي لا يكون إلا من علو ايضا عروج تعرج الملائكه والروح إليه في يوم كان يقدره خمسين ألف سنة في سورة في سورة في سورة أخرى ألف سنة مما تعدون وأيضا في قول لا لا لا في والعمل الصالح أكمله يرفعه والعمل الصالح يرفعه يبقى يرفعه لأنه في العلو يا, عي يا عيسى إني متوفيك ها إني متوفيك ورافعك إلي يرفعه يبقى يرفعه, يبقى يرفعه إلى العلو أنتم معي عكس الراف التنزيل صحيح؟ قال الله لله فعله لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم تنزيل من رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنزلين بلسان عربي مبين يبقى التنزيل لا يمكن إلا أن يكون بإيش؟ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا التنزيل لا يكون إلا من علو وأيضا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا ثلث الليل الآخ فيقول هل من مستغفر فأخفر له هل من داعي فأستريب له هل من سائر فأعطيه هل من مستشفي في رواية غير الصحيح هل من مستشفي مريض فأشفيه فهنا الدلال الوجه الشهد قال ينزل ربكم يبقى لو نازل النزول يكون من إيش؟ من علو هذه أيضا كلها أدل على العلو أيضا في حديث النابس سلم حديث الصيحين قال تعقبون فيكم ملائكة يلتقون في الفجر وفي العصر فقال فيعرج الذين باتوا فيكم يعرج الذين باتوا فيكم وأيضا في حديث النابس سلم لله ملائكة سياحين يسيحون في الأرض ينظرون إلى حلق الذكر وحلق العلم ف فيقولون دونكم او هلومة بغيتكم فيحفونهم يجنحتهم الى السماء بعد ما تنتهي المجلس يعرجون الى ربهم فيسألهم هو اعلم بهم ماذا يفعلون كيف وجدتم عبادي يقولون وجدناهم يسبحون يحمدونك يكبرونك الى اخر حديث حتى يقول ملك جاء هذا فلان لم يأتي الا لحاجة يقول هؤلاء القوم يشقى بهم جلسهم لكن الاصل انهم يعرجون الى الله يبقى فيه العلو. ومن ذلك أيضا دلات السنة الكثيرة حديث المعراج حديث المعراج من أزبة الأدلة على ذلك بأن الله على يعني أمر جبريل أن عرج بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أن استأذن في السماء الأولى وقال الملك من قال جبريل ومن معك قال محمد قال أو أرسل إليه ولا يعلمه الآن أو أرسل نعم فيدخل فقال نعم فيؤذن له فيدخل حتى رأى آدم فقال مرحبا بالابن الصالح والنبي والنبي الصالح حتى عرج به إلى السماء السبع حتى عرج به بمكان جبريل لا يستطيع الصعود معه في ذلك حتى سمع صريف الأقلام فكلم الله كفاحا يعني ليس من وراء حجاب يعني ليس ثم وسطة ففرض عليه الصلاة خمسين فرجع إلى موسى عليه السلام فموسى قال خبرت القوم قبلك إن قومك لا يستطيعون التحمل راجع ربك فيرجع يبقى ينزل ينزل من إيش من علو ويعرج يعرج إلى العلو فيرجع إلى ربه يعني يريد التخيف حتى قال الله لا يبدل القول لدي هي خمس وهي خمسون في الأجر وخمسون في, إيش؟ في الأداء والفريضة فهذا دلال على العلو أيضا من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في خدوة الودع عندما قال لهم هل بلغت فقالوا له إيش قد بلغت فقال اللهم فاشهد اللهم فاشهد وأشار إلى السماء اللهم فاشهد ومن ذلك أيضا من الأحاديث كتابه سنة الآن من الأحاديث جيرية تعلم علو الله بفطرتها انا ما ادري كيف نغير انا بالله عليك انت اذا الامت بك الملمات يعني في مصيبه الله يرفعها يرفع عن كل انسان منا المصابه لو في امر جاء فرحا حتى لو اردت ان تدعو رب كيف تدعو قلبك وين بيذهب نعم بس وين بيذهب لو اردت الدعاء اعرف قلبك وين ينظر بينظر في, في, أيوة إلى الله بتنظر في الأرض ولا في اليمين ولا في الشمال ولا وراء ظهرك ممتاز هذه الفطر التي لا يمكن أن تتبدل عند أي أحد أيا كان كنت في أمريكا وامرأة كانت كافرة كانت دايما تقص وتقول بتحدث معي ملمات وابكي وكاء شديد لا اجد فرج الا أن انظر الى السماء واخروا سيدينا في وضع السجود فسألت عن هذا الوضع قالوا المسلمون فقط هم الذين يعني لهم هذا الوضع ووضعوا سمى وضع السجود انظر الذل اللي اجرى في علامة تعلق الخلب بالسماء فهو البنت الجارية حادثة السن جارية يعني لا تصل لتسع سنوات معاوية من الحاكم السلم الذي تكلم في الصلاة تركها مع الغنم فجاء الذئب وفاخذ غنمه هو بشر من البشر كل بشر منا كلنا ذو خطا فتعجل فغضب غضب فصفعها على وجهها فتندب وهذا حال الخير حال اهل الخير حال اهل الخير الا ليس اهل الخير انهم اهل خير انهم لا يخطئون لن تجده لن تجد في الارض هكذا اهل الخير لدينا اذا اخطؤوا استعتبوا فايه ففؤ ورجعوا فقام فقال لرسول اني فعلته كذا وكذا اف قال لا اتني اولا بها جاءت الجارية وانتوا تصورون جارية عندها كم سنة تسعة كم سنة تسعة سنوات صحيح؟ او اقل طبعا اقصى شيء للجارية تسعة سنوات فجاءت فقال لها نمسلم قال لها اين الله فماذا قالت قالت في السماء في السماء قال ومن انا قالت انت رسول الله قال اعتقها فانها مؤمنة واستشهد نمسلم بايمانها علي إيه؟ على ما قالت بانها تعتقد بان ربها وين في السماء فقال اعتقى فاء فا الفاء هنا تعقيم الوما يقولون الفاء هنا الفاء رابطة آسف يعني الحكم عقب هذا الوصف يدل على العلية يعني هي مؤمنة لأنها اعتقدت بأن ربها فيه في السماء فقال لو من أنا قلت أنت رسول الله لذلك هذا من الحديث الذي في صحيح مسلم تنزل الدلالة واضحة على, على علو الله من ذلك ايضا أجمع الصحابة على علو الله للشعلان يجمعون شوف عقيدة الأخيار الأبرار بقي وراء ان احنا خمس دقائق بعد اذن حبيبتي ابو بكر الصديق رضي الله عنه ارضاء يعتقد بعلو ربي عمر يعتقد عثمان علي عبد الرحمن عوف العشر مبشرون جميع الصحابة يعتقدون بعلو الله ده لك علاء من خالف خالف الصحابة اذا من يبقى لنا يا من في المناظرة العظيمة في مناظرة خلق القرآن يعني ابن ابي دؤاد يعني صنع في الامة ما صنع من الفتن تعرفون من اللي غلبه ليس احمد بن حمد اللي غلبه ا اعراضي لا يبقى شيئا غلب لين الفطر السليم دخل عليه قال ما تقول انت انت على الان مش فاهم منك شيء خلق القرآن طب مع القول الذي تقوله انت خلق القرآن الله قال كده في الكتاب قال له لا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كذلك قال لا قال النبي صلى الله علم بما تقول ولا ما علم عالم بذلك ولا علم فقال له ما علم وقال لو طبعا الله علم النبي علم بهذا القول قال لا ما علم فلما نظر وراجع نفسه بهذه المقولة يكون قد ايه كفر يعني انت اصلا تعلم من النارسالسلم فراجع فقال لا رد عليه قولك كما كان قال الآن هذا الرجل تقوله علمه الانسان قال اقوله يعلمه عشان ما اخرقش من درد الاسلام قال اقوله يعلمه قال طيب قاله قال لا قال الصحابة علموه قال نعم علموه لا استعنجه للصحابة قال تكلموا به قال لا قال إذن يسعك إيه ما وسعه فقام الـ الـ الـ الـ الـ الأمير مأمون قال ما وسع الله على من لم يسعه ما وسع النبي السلام ووسع الصحابة لا تنزل مع الخاص الفطر السليمة ما يستطيع أحد أن يجابها فالطفل الصغير قالت ربي في السماء وأنت تقول ربنا في كل مكان هذه مصيبة كبر فإذن الله يعالى هنا بالفطر نذا إلى العلو أبو بكر قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله في السماء حي لا في السماء وعمر الخطاب لما مرت خولة ابن تحكيم أمامهم فتكلمت قالت ايه يا عمر رأيناك صغيرا طفلا في مكة تلعب مع صبيان عميرا ثم شبابت وصرت عمر ورئت في المدينة عمر وانت الآن ينادى بك أمير المؤمنين ثم أخذت تعيضه مع من معه اشتد عليها كافة تتكلم مع أمير المؤمنين هكذا قال دعها هتعلم من هذه؟ يعرفون مكانات الناس اقدار الناس قال دعا تعرف من هذه؟ هذه خولة التي سمع الله شكايتها من فوق سبع سماوات يبقى إيذن هو عمر الآن يستدلي بأن الله وين؟ بأن الله في السماء قال من فوق سبع سماوات وهكذا ابن عباس رضي الله عنها لما دخل على عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت قال لها وهي على فراش الموت أبشري يرجيها في الله كما قال وسلم لا متنع احد منكم إلا هو يحسن ظن بالله قال لها قال لها ابشري انت زوج للنبي صلى في الدنيا والاخره أنت حبيبة للنبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والاخره براءك لا من فوق سبع سماوات ولذلك كان ابن المسعود يقول بذلك بذلك الحديث وأن الله جعله على العرش والعرش فوق الماء مصروك أيضا لما يعني ومجاهد تلميذ ابن عباس فصروا قول الله جعله ومعكم أينما كنتم قالوا لا تخالف قول الله جعله بأن الله جعله فوق العرش وهو مع الخلق كما سنبين أن المعية لا تخالف الفوقية دلالة العقل نحن نقول السفول السفول نقص أم كمال يعني الواحد آسف اسمحوا لي لأنه ده شرح لو واحد يريد أن يسب واحد يقول له إيه لا أنت سافل صح ولا لا سافل يعني من سفلة القول يعني السفول نزول نقص طيب إحنا قلنا القاعدة الأصيلة في باب صفات الله لفعلها إيه الكمال المطلق لا أحطنا صحيح الكمال المطلق فمن الكمال المطلق أن تقول العلو الله يبقى عقلا أقول كل كمال نصف به الله ومن الكمال بسرعة ومن الكمال العلو يبقى نصف الله بالعلو هفهوم؟ وأما بالفترة كما قلت لكم الفترة الأعربي غلب ابن أبي دؤات وغلب بحر الأمة أو حبر الأمة مين بقى حبر الأمة بحر الأمة؟ لا لا لا في العقل يعني في القياس الجويني الإمام الجويني قال إن الله دعوه على قال قال الله دعوه على كان الله ولم يكن شيء كان شيء وهو الآن على ما كان عليه يعني لا يقول بقول الله على الرحمن على العرش إيه؟ استوى يقول وهو على ما كان عليه فقام له هذا الهمداني العربي قال له يا إمام رفقا بي انا ما, ما أجادلك كان الله ولم يكن شيء وأنت تقول أنه إيه؟ كما على ما كان عليه فقال له الآن دلني على شيء ما أستطيع دفعه قال ما هو قال ما رأيت أحدا أراد الدعاء إلا رفع يده إليه إلى السماء يبقى بالفترة فقال له الإمام الجويني وكان كما قال الإمام ابن ثامية كان من, من أحد الأذكاء في الدنيا كما كان تلميذ الغزالي فالجويني ضرب على رأسها كذا وقال حيارني الهمداني حيارني الهمداني حيارني الهمداني فالفترة تقول بأن الله في السماء بهذا نكون وقفنا عند هذا البيت ونتهينا منه لكن يبقى أن نقول على التواقف الذين قد ضلوا في هذا الباب سريعا السؤال الأخ يقول ما هو الفارق الدقيق بين المرتد والكافر الأصلي الفارق الدقيق بين الكافر الأصلي بين المرتد ان الكافر الأصلي لا يستمح دمه إلا إلا إذا إذا يعني استباح دم المسلمين وحاربهم أما الكافر المرتد المرتد هذا الذي يعني سبت إسلامه بيقين ثم سبت كفره بيقين بسبب الله أو بسبب الرسول أو بالاستهزاء وأمره يقول إلى ولي الأمر الإشارة فيها حديث الصفات مثل حديث الخروب بين إصبعين وإصابة الرحمن لا يجوز الإشارة إلا فيما جاءت فيه الأدلة كما جاء اليهودي دخل على النسلم فقال إن الله يحمل الصار على ده والجبار على ذا وأخذ يعدد وقبض اليد وهزون فأن النسلم أقره بذلك وأن النسلم لما قال التكلم عن السمع والبصر أشار هكذا يدل على السمع والبصر لا يدل على, على أصل الجريحة يعني من يقول من اللطافة أن أحد دعيبي كرة القدم كان بروسيا ملحدا وكان ما أدري أخر جزاء كان في ضربة جزاء لفريقه فتوجه إلى السماء ودع, ودع ربه يعني هو رجل ملحد وفيه ضربة جزاء وإذا تدخل في الهدف فنظل السماء فدعه أخ يقول العهد عليه فيما نقل نعم هي الفطر السليم أي أحد أيا كان طراه انت حتى اي, اي, أي إنسان حتى في كفري لما بتراه ينجز أي انجاز بينظر وين بينظر الس... كله للسماء فلتر جبلنا على... على ذلك نسال الله سبحانه ينفع بذلك صلى الله عليه بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ارجاكم الله عنا خير الجزاء اقول قولي هذا واستغفر الله لكم ارجاكم الله خير الجزاء